وَلِمَنْ خَرَطَ مَقَامَ رَبِّ مِنْ هذي أني هذا يحبكونا Yes. Mm -hmm. ah. طائفان السباق وجنل وجنة عيدال فبأي لم يخمسكن ان يرسوا قبله Yeah Oh, <laughs> my Bye. Wow. love me Weer en